ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْنِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو العليم قل أروني الذين لا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن النَّاسِ الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب أُغلال في أعناق الذين كفروا، هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا كأنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ولا ضرّا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 اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن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 ونفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب